وظل ممدود وماء مسكون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 الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون, لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الظالمين لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلون يوم الدين نحن خلقناكم فلو لا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟